إذا الشمس كورت إذا الشمس جمع جرمها وذهب ضوءها وإذا النجوم كدرت وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال حركت من مكانها وإذا العشار عطلت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 وَإِذَا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي وَإِذَا الموؤودة سئلت وإذا الطفلة الْمَدْفُونَةُ وهي حَيَّةٌ سَأَلَهَا الله بِأَيِّ ذنب قتلت بِأَيِّ جريمة قتلك مَنْ قتلك وَإِذَا الصحف نشرت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 وإذا الجنه قربت بالمستقيم علمت نفس ما احضرت عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الاعمال لذلك اليوم فلا اقسم بالخنس اقسم الله بالنجوم الخفيه قبل بزوغها في الليل الجوار الكنس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 ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاءهما فقال اننا اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان اعددنا للكافرين بالله وبرسوله سلاسل يسحبون بها في النار واغلالا يغلون بها فيها ونارا مستعره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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رَأَيْتَ نعيما وملكا كبيرا وَإِذَا رأيت ما هنالك فِي في رَأَيْتَ نَعِيمًا نعيما لا يمكن وصوه ورأيت ملكا عظيما لا يدنيه ملك عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا قد علت أبدنهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج، وولبسوا فيها أسويرة من فضة وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغف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 ون ا الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وما تشاؤون اتخاذ طريق الى رضا الله الا ان يشاء الله ذلك منكم فالامر كله اليه ان الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم